بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ان الذين كفروا ب الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف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 للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنون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 إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عن الله الإسلام. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْرِي الْحِسَابَ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِي لِلَّهِ وَمَن تَبَعَنَ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمُّ اَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات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 Uli la, mami, ale kalmulki, tu kimulka, mama, tacha, wa ta, zi, ulmulka, wa ta, wa to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 تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله غفور بالعباد قل انكم تحبون الله فاتبعوني الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن ان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم Allahu którzy بِمَا w stanie znaleźć się w tym momencie, który تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا, وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كل ما دخل علينا زكريا المحراب وجد عذارى قال يا مريم لك هذا قالت هو من, عند الله. إن الله يرزق من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 انك سميع الدعاء فنادته الملائكه وهو قائم يصلي, يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمه من الله i usaida, usaida, usaida, من الصالحين قال usaida, usaida, usaida, قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ mele i إِنَّ اللَّهَ jemu inna loń opofeki, o to Inna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 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لديهم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ إِيسَى بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ ناس في المهدي وكان له من الصالحين. قالت رب أننا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء.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 ورسولا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جئتكم بِآيَةٍ من رَبِّكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ من الطين كهيئة الطير. كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم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 Wamusadzi kolima baina jademina tauroti wali uchila kum الذي to kum bi aytim mir bikum fatakulana اللهم يا ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصرني إلى الله قال الحواريون نحن Komisarzu, الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا التوتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ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 ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم في ما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالزِّكْرِ الْحَكِيمِ إِن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 وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فا تولوا فإن الله عليم المفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا, شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم وما عزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم أنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا صرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أول الناس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 وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا Przewodniczący, Panie على الذين آمنوا وجهن النار Panie Słyszeliśmy o tym, co mówiliśmy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 Allah ذu الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم ومنهم من إن تأمنه لا يؤديه وانت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهدي الله يحب المتقين إن الذين Są في osoby, ولا يكلمهم الله ولا ينظر يوم w ولا zniszczyć, ولا są w stanie zniszczyć, فريقين يلون ألسنته بالكتاب من الكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يعلمون مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يؤتيه اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ ثُمَّ, يقول للناس ثم يقول للناس Wala, كونوا baby, بما كنتم تعلمون الكتاب kiteba, كنتم تدرسون ولا kekuntura, domową słoń aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun wa id akhadha Allahu mithaqan كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولاكم اِكَمُمْ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Uemej, يبتغ غير uemej, دينا فلن يقبل منه وهو في uemej, من الخاسرين كيف uemej, الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاء لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينقلون ضرور. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبٌ وَلَوْ إِفْتَدَى بِهِ وَلَعِيكَ لَهُمْ, عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل Powiedzieć, co się dzieje w tym momencie, co się dzieje w tym momencie, co się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 فيه requiredeniu AH مقام aliveấy alsoды, دخله كان moveさん na على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ in, اللَّهَ unani, عَنِ leha, leha, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شهيد على ما تعملون. قل يا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 Według mnie, اللَّهِ chciał, وَلَا تَفَرَّقُوا by نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعداء فألف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا وكنتم, وكنتم على شفا حفرة من النار فأرقدكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكم منكم أمم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر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 يوم تبيض tebie, وتسود umę فَأَمَّا الَّذِينَ dojrze. M-le بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّنَ الَّذِينَ بِيَضَّتُوا جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْمِن وَلِلَّهِ مَا في السماوات وَمَا في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كن انتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ضربت عليهم الذلة mu dyletu, aina بحبل من الله وحبل من الناس habili, minął, iwa, iwa, iwa, ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بوير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله, يتلون آيات الله أنا Śmierć się w tym momencie, مِنَ jest w stanie zbliżać się do tego, co się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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم كمثل ريح فيها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 وَالدُّعَاءُ مِنْكُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي قُصُودُهُمْ قَدْ الْآيَاتِ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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ب بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. I tak ululi, mumi, mi, mi, ele, jak fiakum, a وكم من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِخَمْسَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ لَكُمْ ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 Walillahi ma في wama fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu لا zbierają الربا lightningакиhh otWarzy, واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي by للكافرين Wakri اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ ja ula, وَجَنَّةٍ ula, الذين ينفقون في Komisarzu! Panie Komisarzu! الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ Fech, Rysztań, ذَكَرُوا اللَّهَ Ewwale, Mu, Ewwale, Mu, Ewale, Mu, Ewale, وَمَن mówią, الذُّنُوبَ nie ma miejsca, nie ma مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ nie جَزَاؤُهُم miejsca, nie ma وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ايمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلهم قلبتم على أعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره منها وسنجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما وَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْصَابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Robbena Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie ثواب الآفرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على بكم فتن بل الله مولكم وهو خير الناصرين سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما Sytuantów jestem, których jestem, których jestem, których jestem, których jestem, których jestem, których jestem, حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم, وعصيتم من بعد ما أراكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لابتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين تصعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غمما بغم لكي, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم ما عليكم من بعد Słyszę o قَدْ co أَنفُسُهُمْ o قَدْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ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 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ Inna na władzę w Ya ayyuhal wiem. Ja, La ja, ja, ja, وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا كانوا عندنا ما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 Wala Waka gözaltą się w Mazowie, w chegsi powod descriptorów, gdzie odłogi się czego فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا من حولك فاعف عنهم لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله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 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يغل يَأْتِ بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ اتَّبَعَ الرِّضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وبئس المصير هُمْ درجات عند الله والله بصير لا się na tym, co się dzieje w tym momencie, co się dzieje w ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو ما أصابتكم صيبة قد أصابت مثليها قلتم قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم التقى فبإذن الله فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دِفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قُتِلُوا في سبيل الله أَمْوَاتًا بل أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله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 يستبشرون wściekły, من الله nie wiem, الله لا يضيع wiem, المؤمنين الذين استجابوا لله nie wiem,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 Chسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب الذين كفروا أنما نمل لهم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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 Wa lillahi miratu as-samawati wal-ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghnia. سنكتب ما قالوا وقد لهم بِغَيْرِ بغير حقي ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا Panie الله عهد Komisarzu! Panie نؤمن لرسول حتى Panie بقربان حتى Komisarzu! أُسْلِمَ مِن قَبْلِ الْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ a inkadzdumuka faqad kuzzib rasulun min qablik ja'u bil baynati wazzuburi wal كل نفس زائقة نما توفوا ن اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذان كثيرة وَإِنَّكَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ أِثاً قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به w فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخر النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا nie سمعنا مناديا ينادي nie, nie, nie, بربكم nie, ربنا nie, لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.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 أو أنثى بعضكم من بعد، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا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 والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد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 وَمَا Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! مِن Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! وَمَا Komisarzu! وَمَا أنزل إليهم وَمَا Koszina lila, jaszta rona bi a tila hithaman unkalila ule in صابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون